من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فيقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فالله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا مين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 بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسبا